فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء كانوا <تصفيق> يظلمون